وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها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 حيط بهم دعوة الله مخلصين له الدين دعوة الله مخلصين له الدين لئن أُجِيتنا من هذه لئن أُجِيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجأهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق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 مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا, إن كنا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ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 فقل افَلَا تَتَّقُونَ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنتم تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون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 قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وادعوا من, استطعتم وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون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 كم أَ علىى اللهَّ تَفَْرون الله ظَنُّ الذيين يَفْتَرونَ علىى اللهِ الكَذبَ يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.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 وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَاهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا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 فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات, فجاءوهم بالبينات فما, كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين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 لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجَئْتَنَا لِتَالْفَتْنَةَ عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لكما بِمُؤْمِنِينَ وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى قال لهم موسى القوا ما أنتم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 وَآلِ قَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ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 قال قد أُجِيبَ الدَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاءَوْزَنَا بِبَنِي إسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَبَعَهُمْ فِرْعَونُ فَأَتَبَعَهُمْ فِرْعَونُ وَجُنُودُهُ بَغِيَوُ وَعَدْوَانٌ حَتَّى إِذَا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 إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الآليم فلولا كانت قرية امنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ومت علىهم حين.